وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرا، وأنه أهلك عادن الأولى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى،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 فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم